فإن أحب فقط أحب الله وقال عثمان إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا <تصفيق> قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتداهدون في سبيل الله ذي وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم لَكُمْ ويدخلكم جَنَّاتٍ دري من مِنْ أنهار ومساكن طيبة في فِي ذلك الفوز العظيم أخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين أمنوا نداء من الله جل فعلا وقلنا كثيرا وتكرارا ابن مسعود إن نداء في الكتاب وأن الله جل فعلا ينادي على المؤمنين فاعلم ان علامة ايمان ما سأت من الاحكام ان ان يمتثل اليها هذا المؤمن وايضا لا بد ان تعلم يقينا بانه نداء من الرحمن يا ايها الذين امنوا فلا بد ان تعلم ان الله تعالى خصك خصك بهذا النداء أناس فقد خصك بهذا النداء لانك لا لانك خذ في درس نعم وأنك أنال إيمان عشان تيجي تجارة ماذا قال يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وهذا أمر جلل الادلال هنا من الله تلف ولا يرشدهم إلى تجارة وهذه التجارة يعني الناس الناس يسعون في التجارة لا أقصى ربح يحصلون عليه وهذه التجارة اعظم التجاره على الاطلاق هي التجاره مع الله جل وعلا والتجاره مع الله جل وعلا ليست مربحه فقط لانها يربح فيها المرء الدنيا والاخره ليست المسألة دائره على الاخره فقط بل الدنيا والاخره وهذا من اتقن التجارة مع الله جل وعلا ولأن الله فتح الباب لكل من أراد ذلك حيث قال يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره وفيها إذا التجاره وان كانت التجاره فيها مكسب و وخسارة فيها المخاطرة التجارة مع الله جل المكسب والربح مضمون فيها موثوق به وهو لا يتصور لأن الله جل قال عدد العباد الصالحين مع العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم تنجيك من عذاب الالم وهذه التجارة كما قلنا التجاره مع الله جل في وأحب أعمال اعمال العبد في القرب من الله جل في علاه المهج وبدل الغالي والنفيس حتى يثبت الله جل في صدقه في صدقه في البيع وصدقه في الوعد وصدقه في العهد وصدقه في العبوديه لله جل وعلا وقد علم قيمه ما هو مقبل عليه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أريم يعني هذه التجارة أعظم ما فيها إنها تنجيكم من عذاب أريم هذا يعني لوازم النجاة من العذاب الأريم النعيم السلمضي الأبدي بجوار رب العالمين سبحانه وجل جل في علامة فمن زحز عن النار وإدخل الجنة فقد, فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن عبد الله بن رضي الله عنه أن الصحابة أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احب الأعمار عز وجل يفعلوه فأنزل الله تعالى الصورة وهم جمناتها يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أريم مفصل هذه التجارة سبحانه وجل فعلا بأنها تجارة تبور وهذه التجارة فيها ما فيها من بذل الأرواح لله جل فعلا خالصة وانظر إلى فعل الله جل فعلا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أمولهم بأن لهم الجنه يجاهدون في سبيل الله في فيقتلون وقتلون وعدا عليه حقا اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأمولهم ورد عليهم أنفسهم وأمولهم فملكهم الجنة ملكهم الأنهار أنهار من, من ماء غير أنهار من لبن طعمه <تصفيق> طعم أنهار من عسل مصفى ملكهم الله جل في علا غرف في الجنة بجوال رب العالمين سبحانه وجل فعلا في جنة النار فيما قال صدقه عند مليك مقتدر فلذلك قال يا أيها الذين امنوا علامة الإيمان أنت أن تنقاضي ربكم الرحمن قال هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فعلى المرء أن يكون مستفسرا طريقه أن يعلم أن الله جل فعلا شق له الطرق التي بها يصل إلى مرضاته وإلى, وإلى السعادة الابديه السرمدية بأن يكون ممن يسير في طريق, في طريق, في طريق الرضوان في طريق الرحمن وأن يكون ممن قد جانب الكفران وذهب إلى أصول الإيمان وإن كان هناك بعض الزلل والنسيان وإلى عاده الابديه السماضيه بان يكون من من يسيره أن اله بجوار النبي صلى الله عليه وسلم او مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال الله تعالى يا أيها الذين اي هل أدلكم على اي تجيكم اي اي تؤمنون تؤمنون بالله اي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله اي قال تؤمنون بالله ورسوله اي اي جزم اي التصديق بيان الله جل في علاه الواحد الأحد سبحانه و جل جل في علاه التام له ولأحكامه والأوامره سبحانه جل في علاه تؤمنون بالله ورسوله الدال على الله جل في علاه فإذا التجارة أعظم تجارة أن يؤمن بالله جل في علاه وأن بالإيمان لله جل في علاه يكون الخروج في الجنان الإيمان بالله جل في علاه الإيمان بالرحمن يصل بالإنسان إلى إلى الجنان، إلى مطلق الجنان. تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم كنتم تعلمون. تجاهدون في سبيل الله، تداهدون في سبيل الله، قال في سبيل الله، إخلاص لله طريق الله لله في علاه. وطريق الله الدعوة الناس جميعا إلى توحيد الله لله في علاه. وأيضا حب الخير لجميع العباد. فإن طاموا صببا عن الدعوة، وقاموا جحودا وكفرانا وأيضاً قاموا حربا على من يدعو ندعو الله جل في علاه فلا بد من المجابه فقال تجاهدون في سبيل الله وذروة تنام الإسلام الجهاد والجهاد لا بد له من رأي من رأي لا بد له من رأي صحيح ولا بد له من إخلاص وصدق لأن مسألة الجهاد بذل النفس لا يمكن أن تقبل عند الأمر جل الأمر خطير ولا يقبل عند الله جل في إلا ما كان لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الكتب الستة وفي الدرميه أيضاً يا رسول الله الرجل يقاتل حمية يقاتل شجعة يقاتل المغنم أي ذلك في سبيل الله ما له عند الله قال لا شيء له قالوا ما له عند الله قال لا شيء له إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالح قالصا وابتغي به وجهه لابد بد أن يكون ابتغاء وجه الله دل فعله يقاتلون ابتغاء وجه الله دل فعله ينفقون ابتغاء وجه الله أجل فعلى قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله ومن آمن بالله ورسوله وعلم من أمن بالله ورسوله وعلم أنه قادم على الله جل وعلا وان هذا هو امر الله فانه يبذل نفسه رخيصه قال تمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم باموالكم وانفسكم ابتدا بالاقل ثم ابتدى بالاعلى والارض في ذلك لما جاء ابو رزين الى النبي الامين قال يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم يضحك ربه فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك ثم قال ما الذي يضحك الرب شوف هنا ثمة الاعتقاد السديد اعتقد الصفة ولازم الصفة والسبب الذي تكون تتواجد معه الصفة من الذي يضحك الرب قال ان تخلع اللأمة وان تنزل سحة الوغة وان تقاتل فتقتل مقبلا غير مدبر فاخذ الدرع والقاء ثم قاتل في سبيل الله ولذلك هناك رجال صدقوا ما الله عليه كأنس بن النضر وكعمر من جموح وغيره ولا عمر من جموح هو الذي قال والذي نفسي بيدي لأطاءنا بعرجات هذه الجنة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أناس قال لعمر من جموح إن الله جعل لك الرخصة قال والذي نفسي بيدي لأطاءنا بعرجات هذه الجنة فقال تؤمنون بالله واليوم الآخر وتداهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسهم أو أنفسهم أجهد أمجاد ولسان واجهد سنان وأعظم جهاد جهاد بالأموال بأنه ين ينفق هذا المال يعني نصعة لدين الله جل وعلا كثير من من أعطاهم الله جل وعلا منحهم الأموال أطاع إلى ومع ذلك فإنهم ما أنفقوا المال في نصوة دين الله جل وعلا أنفقوا المال في حرب الله جل وعلا هناك من رضخ الله جل وعلا منكن منكنوز الأرض ثم أخذ هذا المال يحارب به الله جل في علاه يحارب به السنة يعني ينشر البدعة وينعش آمال العلمانيين وينفق ماله للمستشرقين صدا عن سبيل الله جل في علاه ويعني يكون بهذا المال مستحدثا أمورا عظيمة ليخطف بها أبصار المسلمين فيأخذهم ويبعدهم عن دين الله جل في علاه ويحارب أيضا من تقدم ليدعو الى الله جل جلا يحارب الله في دينه يحارب الله في دينه والله هو الذي اعطاه المال ومنحوا المال ورزقه رزقا واسعا كريما ومع ذلك ما تراه إلا أنه يصد عن سبيل الله بهذا المال فلذلك قال الله تعالى بأن جهاد سبيل الله بالأموال جهاد عظيم جدا نعم إن لم تكن مستطيعا أن تجاهد أنت وتغزو فأنت جهزت الغازي فلك مصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قال أولا من لم يغزو ولم تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ومن أنفق مال من جهز غزيان فقد غزا، من جهز غزيان فقد غزا. ولذلك نحن نقول الذي الذي الذي يهدي للأمة عالما وينفق عليه ويعتني به من من الألف لأك ما يقولون، ويعتني به اعتناءا تأمن يقاسمه الأجر. الذي قال عالم الأم بأسريها كطير جارف يعني تأوي تحت مظلته فإنه يتقاسم مع الأجر وكل حسن تكون في ميزان هذا العالم تكون في ميزان هذا الذي ال ال ال ال اعتنى به والذي فرّغه لمثل ذلك هذا جند مهج مجهول ما حد يعلمه هو كل الذي فعله هو كل الذي فعله نفرّغه وقال له كما قالت أم سفان الثوري للثوري قالت له لا تنشغل بشيء فقال قالت له أنا أخذل وأنت تطلب الحديث ما تنشغل بشيء. أنا أغزل وأنت تطلب الحديث. ولذلك خرج علينا الثوري أمير المؤمنين في الحديث. من يداني الثوري؟ من يسامي الثوري؟ لما لما أبو حنيفة قال الجعف جارا النصور أو أعتقد أعتقد هو خلف العباسي لما طلبه للقضاء وقال له لا لا أصبح للقضاء أمير المؤمنين. قال كذب. والله إنك لها لأهل أهل قال له أنت أضارت أنني لا أصلح القضاء أنت قلت كذب والكذب ما مخدوع العدالة فلم ما أصلح للقضاء فجلدهم فلما جاءه عمله قال له ساتيك بمن هو فوق فوق بحميث ثم أتى بالسوري والسوري لما دخل عليه ف الآن احتاط لنفسه الخليفة وأتى بالسياس وقال أشهر سيفك فرضي الله عليكم جميعا فأشهر سيفه فأوقفه الثوري وطبعا الفقيه لابد أن يكون يعني, يعني على الأقل يكون علماء حريرا كيف متى يقدم متى يحجب متى يتقدم متى يتأخر متى يتكلم متى يسكت فقه آخر في وقت تعامله فالثوري نظر إليه فابتسم فقال فقال يا أمير الممنين أتيك بثوب مثل هذا أكون قاضيا لا أنا آتي بالثوب الذي يرقب بالقضاء فغدا انتظرني قال غدا إذا انتظرك ففي الليل دون أن يدري أحد رحل من البلد لكن ازداد حقدا عليه وأراد قتله لذلك لما سمع به بمكة قال إني سأحج هذا العام من أجل قتل الثوري فقط الثوري تعلق بأسطار الكعبة ودع عليه فمات في الطريق فسبحان ربيا العظيم هذا جهات في سبيل الله الأم هذه غزلت كانت تغسل وتحيك الثوب وتبيع وتنفق على الثوري ويطلب العلم يا الله لو هناك من يعرف هذا الباب ويعرف قدر هذا الجهاد ويعرف كيف أن نضاره على لما منحه المال وأعطاه المال أراد, أراد بي خيرا أو شرا ينظر فيما يفعل نعم المال الصالح للرجل الصالح لما ياتي أبو حنيفة ويقول لأبوي أبي يوسف يقول لهم خذوا ما شئتم في ما يكفيكم في كل شهر ودعوه إنه سيأكل فالوبة الشفعي الشفعي مالك تأتيه الهدايا وكان أراد السفر ابقى متافر وحاسب نوا حبسه عن السفر يريد يعني الى إلى الكوفة انظر في علماء الكوفة قال اصبر اصبر حتى اتاه العطاء فقسمه هو الشفعي انظر كيف علماءنا يفعلون الخيف منصور سير قال منصور المنصور هو الذي أو جعفر المنصور فانظر كيف كيف كانوا يفعلون كانوا كانوا كان يركزون ويكرّزون حياتهم من أجل تصدير العلماء لهذه الأمة. يعني ابن المبارك ماذا فعل؟ ابن المبارك يعني يقول والله لولا أربعة ما ما ما ما, ما, ما تاجرت في هذه التجارة. كان غنيا ثرياً. فكان يتاجر من أجل من أجل ابن عليا ومن أجل مالك ومن أجل ابن عياينة. رابع أحمد ما أذكر أحمد من في الرابع وكان كان يوم من ابن المبارك. لذلك كان يتاجر إن شاء من ذلك. نشوف الليت ابن سعد. لذلك عد كان يرسل لمالك العطايه ليستغني بها حتى نو في عام بعث له مال قال ضاع في العطاء سأزوج ابنتي وهنا بقى فلسفة ما فهم أحد او فقه ما فهمه احد فقه في الاخوف في الله او فقه اللي تعاملوا بقى معرفه يتقن جدا مالك ان ليس يتعامل مع ربي لا يتعامل مع ربي ولا مالك اصلا تعرفون من مالك الدنيا باثيلها لا تساوي اصفر لمالك من من لا يكون في قدر مالك مالك وما مالك وما أدراك ما مالك مالك النجم كما قال المام يا شفعي فلذاك العقول أجهد بالمال في هذا الباب إذا نعيش في أولاة أصعب وأشق وأشد مما تكون أناس أعطاهم الله مالا عظيما لا يفقهون لا يفقهون ينفقون بالملايين بالملايين لغناء أو لتمثيل أو لمهرجان أو الكرة أو الغيرية بالملايين بل ملا يعني يبيع اللاعب يباع بملايين ملايين وما ها في الدنيا بالأسف تحتاج ولا طالب العلم الذين تزن الله على جزء الدنيا بهم وأن الله جل جزء يعني لا يعجل العقوبة بوجودهم وأن الله جل جزء لا يجعل القوارع ولا الصوارع ولا الضوارع عليهم بوجود هؤلاء ولا يجعل لهؤلاء والفتن والفترة أيضا لما تأتي تترى ينجيهم الله بهؤلاء فلنعمة تجارة ولذلك قلت المرابط أعظم الرباط, الرباط في سبيل الله في ومنهم الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله فمن كرد حياته ونصب نفسه لدين الله يجد في علاء فلابد أن يكفى الأمة بأسئلة لابد أن تفعل ذلك قال يتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وطعم بذل النفس بذل المهج والروح والحياة هذه من أصدق ما تكون لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بأنه يؤمن الفتان يؤمن الفتان يؤمن الفتان لما يقول يؤمن الفتان لماذا لأنه اظهر صدقه ولما قال له يا رسول الله لما يؤمن الشهيد الفتان قال قال كفى ببوارق السيوف يشفتنا اظهر صدقه عند بوارق السيوف استخر صلوحه لله جل جل فعلا. لذلك قال تؤمنون بالله و... ورسول يتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك وهنا العجيب انه قدم المال في هذا الباب ولذلك انا اقول الجهاد بالمال مهم جدا في هذا الباب بالمال مهم جدا في هذا الباب تجهيز الجيش نفسه ورايت النبي صلى الله ماذا قال لعثمان بن عفان مع أن هناك من, من قتل في سبيل الله ما قال فيه ما قال لعثمان عندما استنهض من عثمان بن الخيل وجهز أيضا المال أعطاه الفضة وهو يقلبها أن إنسانه ما يتعجف أنه فيه أحد من البشر يفعل ذلك حتى قال ما ضر عصمه ما فعله بعد اليوم انتهى القبر ما ضر عصمه ما فعله الذي فعله الآن أوجب له الجنة عند ربي ما ضر عصمه ما فعله بعد, فعل بعد اليوم ولذلك العصمه ما فعله بعد اليوم ولذلك لنقول الجهة بالمال تزيج تجهيز تجهيز من طلبة الإيم يعلم من طالب علم حقا الذي له ملابس الغ... الآن المسألة هو أيضا هو يعني يعني هي إشارات وبالتلميح يفهم المر ترى هذا مفتوح له إنه يسافر حتى في فلانة ويسافر في المكان الفلاني ويسافر في المكان فلما وفي... هي طائفة طائفة بتأخذ اللي عندها فقط وتأتي تزيع له وتشيع في الدنيا بأسلها ما دام الرجل منضوي تحت رايتهم ف كل الأمور تزلل له طب وغيره الذي هو له ما له من الباع وممكن يكون يعني أطقى منه علما يكون أرفع منه فهما وأذكى منه عملا ما التلامة لم ينزل تحت مظلتهم لم ينزل تحت الراية انتهى الموضوع ليس هم صم بكم عمي فهم لا يقولون عنه شيئا في هذا الباب فلذلك نقول للأمة المتربطة بأسرها تنظر وتنتقي تنظر في الأمة من فيها يكون هو الذي سيكون شمسا الذي هم تهتم به اهتماما تاما اجتماما تاما في هذا الباب <تصفيق> لأنه سيقدم نفسه بعد ذلك الله جل, جل في علا <تصفيق> وكما قلت بد من نعرف أوت الأغطية؟ لا لا. ها؟ لا لا. فهنا ننظر في في في في الذين يعني قد باعوا انفسهم حقا لله جل جل في علاه وهو نعمة نعمة الجهاد الأم تتعقف عليهم فلا بد من أن تعتني الأم بهم. ولابد بد ان تترابط الام باسرها ل... وتتكاتف لاغراض هؤلاء وللاثناء بهم وايضا للعمل على على على تجهيزهم تجهيزا حقا لدين الله جل وعلا نعمل الصالح صالح للرجل الصالح وانفسكم وأن يبذل مهجه لله جل وعلا قلت دائما الحياه في سبيل الله اشق من الموت في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون الات هنا قال فيها الله جل في ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يعني انتم ان كنتم تعلمون حقا وتبحثون عن الرفعه تبحثون عن النجاة تبحثون عن العلو والسمو فعليكم بما بما امركم به الله تبارك وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخنكم جنات تحتها الأنهار. قال يا لكم ذنب. صدر الباب المغفرة ده. لأن الإنسان عندما يفعل ذلك يقول لي ذنوب كثيرة هذا الذي حدث لما جاء النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم له يا رسول الله إنما تقول لحسن ولكن ذكروا عن انفسهم انهم قتلوا فأكثروا زنوا فأكثروا شربوا الخمر فأكثروا سرقوا فأكثروا فقال الله جل جلاله هو الذي رد عليهم هو الذي أجابهم قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يبتلون نفسها حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك القأثام يضعف له العذاب يوم القيامة يخلص فيه مهانا إلا من تابع آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فطمأنين ليس بعد طمأنين ولذلك الله جل في قال يا ابن آدم لأتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بلا شيء جئتك بقربها مغفرة وقال ابن آدم لو بلغ ذنوبك علا السماء ثم استغفرتني استغفرت لك على ما كمنك كم ولا أبالي يغفر, يغفر لكم يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم وهنا يغفر لكم ذنوبكم هذه تعوم الصغيرة والكبيرة ما في ما في تقييد هنا لأن لأن هذا الجهد في سبيل الله إذا من جهدا بماله أو بنفسه يغفر الله له ذنبه الكبير والصغير يغفر لكم ذنوبكم الكبيره والصغيره لأنه اضاف هنا أضاف الذنب والاضافه تدل على تقول يغفل لكم ذنوبكم كما قلنا الإضافة تعم الإضافة عم وهذا وهذا ليس مفرد مضاف ده جمع مضاف يعني اوجد في في التعميم يغفر لكم ذنوبكم وهنا تهيج للمشاعر حتى يبين أنه لو جهده بماري وجهده بنفسه يغفر الله ولو يعني كل ذنوبه الكبير والصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد يغفر له ذنبه مع أول دفع من دم الشهيد يغفر له ذنبه مع أول دفع من دم قالت أمنونا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأماليكم وأنفسكم ذلك مخجل لكم إن كنتم إن كنتم تعلم ان كنتم تعلم ياقفل لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار <تصفيق> <تصفيق> قال ويدخلكم جنات وهي جنات عددت العبادة الصالحين ملعين رأت والأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويطيقون جنات الدليل من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عد ولكم مساكن طيبه في جنات, في جنات عد قال ذلك الفوز العظيم نعم لا فوز الا هذا الفوز لانه في النعيم الابدي الصمدي نسال الله جل جلاله ان يرزقنا اياكم الجنات ونسال الله في عليائه ان يجعلنا في اعلى عليين في الفردوس الاعلى مع, مع الصدقين والنبيين والشهداء والصالحين قال يا فلكلم ذنوبكم أدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة وتدري من تحتها الأنهار دي ملك وعندما يسير يسير معنا قال ومساكن طيبة في جنات عد اللوال مجوفة تكون للإنسان وله فيها أهلون لا رأحدهم الآخر وأدخلم جناتا تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عد ويدخلكم جنات عدن جنات من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم سماه عظيما وإذا جاء الفوز العظيم من الله فلا حد لا ولا تصور الله جاء عليه والذي يقول أنه, أنه عظيم سبحانه جل فعلا وتعلم أن الله مالك الملك والذي خلق والذي غالس كرامة هؤلاء بيده فيقول عنه أنه عظيم فلا يصل إلى مداه العكس قال ذلك السوز العظيم ثم قال تعالى وأخرى تحبنا نصر من الله فاتن قري يعني مع مع مع النجات مع النجات ومع السلامة ومع مع النجات ومع السلامة ومع أيضا النعيم والطمأنينة في الآخرة قال وأخرى تحبنا في الدنيا وأخرى تحبنا نصر من الله يفتحون قريب أنتم تحبون ذلك وأن الله جلال فعلا يجعل الغلبة لكم ويجعل الدولة على الكافرين ويجعل النصر لكم وبأيديكم وترفعون راية الإسلام خفاقة عالية انظر كيف يقول الله جلال فعلا في ويشفي صدور قوم المؤمنين يشفي صدور قوم المؤمنين ولذلك لما قام النبي صلى الله داعيا وراجيا قال ربي من ذلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم فجاء جبريل فبشره قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أبشر يا بكر هذا جبريل أخذ بعناني فرسي والله أرجع على ثبت الملائكة إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق أعانك واضربوا منهم كل بنان وجعل الله النصر على على ايديهم ونصرهم الله دل في علاء على هؤلاء الكفر الفجر وشفى صدور قوم مؤمنين منهم قال واخرى تحبونها تحبون النصر العلو نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ولا يعل عليه وقد قال الله مطمئنا اهل الايمان ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا واخرى تحبونها فتح من الله ونصر نصر من الله وفتح قريب يعني إذا قاتلتم في سبيل الله فإن الله سينصركم ويؤيدكم بالملائكة ويجعل لكم فتحا قريبا ومغانم كثيره تاخذونها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وقال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز وقوله تعالى فتح قريب أي عاجل عاجل في الدنيا فإن الله سيفتح لكم وقد فتح الله لهم الدنيا باسرها فتح لهم الدنيا بأسره فتحوا كسرى وقيصر والحبشة ما تركوا أرضا إلا وطوها وقد أذاعوا وشاع الإسلام في جميع ربوع الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سبل ما زوا لي منها وقد كان وقت كان في مدة وريزة من عمر أزيد من عند هذه الآية هل فوات أم أعظم التجارات الرابحة الرائجة هي التجارة مع الله جل وعلا. أنت تتاجر بنفسك مع الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربح البيع. لما لما اشتبدو على مصعب ليس مصعب صايب الرومي قال إني رومي وتعلمون ما في النمل الذي النمل الذي في جعبتي لن أموت حتى أقتل منكم بهذا بكل بكل بكل رمية. رجلا أو, أو تأخذون المال وتتركوني أذهب إلى محمد قالوا دلنا على المال وتركوه فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى فضل الجهاد بالمال والنفس. من نصر الله نصر الله من نصر الله نصر الله من كان صادقا في نصرة الله فإن الله ينصره نعم طيب لو في السلام رضا الله حتى ندخل على المغني ربي احفظكم زادكم الله برا وزادكم الله حرصا الحرص في هذه المجالس يعني الحمد لله أحمد الله على ذلك